أحباء المباركين كان موضوعنا احنا كنا مستنخلصلا عن الروح القدس لكن الأسبوع الثابت أحد الأحباء كان لو فاكرين سأل سؤال في حسقيال 23 ويزا موضوعنا عن حسقيال 23 ولكن حتى ندخل إلى حسقيال 23 لا بد في الوداية ان ناخد فكرة عن الزنا الروحي في الكتاب المقدس وحتى نوفي الموضوع فيمكن يكون الموضوع بتاعنا ده على حلقتين اعتقد ممكن يقفض مننا مرتين طيب وحابب انكم تتابعوا مهدوس الجمع الروحي في الكتاب المقدس فقبل ما ندخل على حسان 23 عاوز ناخذ فكره في البدايه عن مفهوم الجمع الروحي في الكتاب المقدس بداية لازم نفهم انه من اول اصحاحات الكتاب المقدس لحد اخر الكتاب المقدس هناك حقيقه واضحه يريد الرب الاله انه يعرفنا لها وهي ان النفس البشرية هي عروس للسيد المسيح عروس اذا الكتاب المقدس قائم على هذه الحقيقة يقدم هذه الحقيقة في وحبة وتلاحم عجيب في كل صفحات الكتاب المقدس و لكي ما يقرب لنا هذه الرابطة بين الرب الاله وبين المؤمنين رمز الرب الى هذه العلاقة بين الرب الاله والنفس البشرية كالعلاقة بين العريس وعروسه وان النفس البشرية التي تعبد هذا الاله قد اوقفت او اوقفت يعني كرست حياته خصصت حياته لهذا الإله فقط بهذا المفهوم هي عروس هذا الإله الذي يحبها الذي يعتني بها الذي يحميها حتى على مستوى الكنيسة ككل جماعة المؤمنين رمز لها في الكتاب المقدس بعروس قد كرست ذاتها لهذا الإله المحب فجماعة المؤمنين أيضا في جملتهم هم عروس واحدة للرب الاله ومن هنا يبدأ مفهوم كلمة الزنا الروحي الذي في الايات التي سنقدمها معا في الكتاب المقدس سنقدم مع بعض الوقت من الوحي الالهي في صفر هوشع 22 يقول الوحي الالهي يريد أن نحط الايات ديها حاكموا أمكم حاكموا لأنها ليست امرأتي وأنا شوفوا المتكلم مين هنا المتكلم هنا السيد الرب وأنا لست رجلها ثاني خل بالكم من المفاهيم لها حاكموا أمكم حاكموا لأنها ليست امرأتي الذي يتكلم الرب يقول أنها ليست امرأتي وأنا لست رجلها من أين جاء هذا المفهوم جاء هذا المفهوم لأن الرب الإله يتعامل مع النفس البشرية كعروس له فإذا تركت النفس البشرية العريس وذهبت لإله آخر كأنها العروس التي تركت زوجها وذهبت تعبد إله آخر أي زنت مع إله آخر أي تركت الإله الحقيقي العريس الحقيقي وذهبت لعريس اخر فهذا ما يسمى بالزنا الروحي في ثلاث انواع من الزنا في الكتاب المقدس الزنا الفعلي المعروف عند كل الناس والوحي الالهي في الوصايا العشر جاء واضحا لا تزني الرب يسوع المسيح قال كل من نظر لامرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه ده الزن المشاعر والقلب هناك النوع الثالث وهو الزن الروحي هو ترك الإله الحقيقي والذهاب لعبادة إله آخر فحيث أن الإله هو عريس النفس كأن النفس الزلت حينما اختارت عريس آخر أي إله آخر إذن جماعة المؤمنين أي الكنيسة في العهد القديم على أساس أن الكنيسة هي العروس و سنتعرض لمفهوم الزنا الآيات 16 و 17 ياريت نحط الآيات دي لو سمحت سفر هوشع 2 الآيات 16 و 17 يقول الوحي الإلهي للكنيسة ويكون في ذلك اليوم يقول الرب أنك تدعينني رجل أنك تدعينني رجل ازاي هتدعوه رجلها من خلال هذا المفهوم الروحي رب الاله يؤكد بانه رجل الكنيسة يعني وليها يعني عريسها على اساس انه المسؤول عنها وحاميها كما يحمي العريس عروسه ويفديها خلونا نلقى في هذا المفهوم في هشع اثنين والايات تسعة عشر وعشرين حطوا الايطين دولوا سمحتوا علشان نتعمق واحدة واحدة في هذا المفهوم هو شع 2 الايات 19 و20 لان الامر لا يأتي من فراغ الرب الاله يؤكد ان الرابط بينه وبين الكنيسة وجماعة المؤمنين فيقول الرب الاله للكنيسة واخطبك لنفسي الى الابد واخطبك لنفسي بالعدل والحق والإحسان والمراحم أخطبك لنفسي بالأمانة فتعرفين الرب كم مرة رب الإله يقول لجماعة المؤمنين للكنيسة أخطبك أخطبك أخطبك في هذه الآية وردت ثلاث مرات وأخطبك لنفسي إلى الأبد لأن الزواج ليس فيه انفصال وأخطبك لنفسي بالعدل والحق والإحسان والمراحم اخطبك لنفسي بالامانة فتعرفين الرب الصورة واضحة جدا احبائي فالرب الاله يؤكد علاقة الوثيقة علاقة الخاصة جدا المميزة بالكنيسة جماعة المؤمنين وحينما اقول الكنيسة لا اقصد الجبران ولكن اقصد النفوس تماما كالعلاقة بين ادم وحواء حواء خرجت من جنب ادم فجماعة المؤمنين أي الكنيسة التي هي عروس المسيح في العهد القديم خلقها بالقسم والوعد والعهد لإبراهيم وفي العهد الجديد خرجت من جنب المسيح وهو على الصليب حينما طعن بالحرب في جنبه فخرج من جنبه دم وماء تشار إلى الكنيسة التي خرجت من جنب آدم في العهد القديم وجملة وتفصيلة على هذا المبدأ الروحي العميق في محبة الرب الاله للمؤمنين كعروسه نواصل البيس الحسقيال هذا مدخل الى حسقيال 23 ويمكن ان تعتبره مدخل الى سفر نشيد الانشاط كله وبنعمة الرب الاله في مرات قادمة نتناول سفر نشيد الانشاب اصحاح اصحاح في كل مرة بعد ما نخلص سلسلة الروح القدس نرجع الى سفر النشيد اصحاح اصحاح بنعمة الرب يسوع المسيح اذا دعونا نواصل في هذا الاتجاه من خلال كلمة الرب الحية افتحوا لنا شعياء خمسين والآية واحد يريد أن نحط الآية دعا التكست الآية خمسين والأضحاح الأول هكذا أين كتاب طلاق أمكم التي طلقتها إذن هناك زواج ويتساءل إن كنت طلقت أمكم فأين كتاب طلاقها إذن هناك رابطة قوية بين الرب الإله وبين الكنيسة يؤكدنا ايضا انه ينظر ويتعامل مع الكنيسة على اساس انه العريس وهي العروس اكد السيد الرب هذا المفهوم احبائي ايضا في ارمياء 3 والاية 20 ممكن تفتحوا ارمياء 23 ستجد ذات المفهوم اعمق جدا اسمعوا ماذا يقول الولي يا بيت اسرائيل يقول الرب يترى كيف تخون المرأة قرينها سؤال كيف تخون المرأة قرينها حينما تذهب الى قرين اخر الى رجل اخر كيف خان شعب اسرائيل الرب العريس الولي حينما ذهب الى وثا اخر وعبد الولي ولكن سؤال حين الفهم موضوع الزنا روحي إذن علينا أن نفهم عن مفهوم الزنا 23 فهو يتكلم عن هذا النوع من الزنا الزنا حينما ترك الشعب الرب وعبد الأوسان خلونا نشوف مع بعض الرمياء 83 حط الآية دولة وسمحت على التكس ارمياء 3 والآية 8 يقول الوحي الولاي فرأيت أنه لأجل كل الأسباب الزنة العاصية إسرائيل الزنة العاصية إسرائيل فطلقتها وأعطيتها كتاب طلاطها لم تخف الخائنة يهوز أختها بل مضت وزنت هي أيضا هنا الرب يشبه دولتي إسرائيل الدولة الشمالية عاصمة السامرة والدولة الجنوبية عاصمة ب بعروسين الأولى زنت مع الأصنام وحينما عقبت لم تنتبه أختها الثانية أرشالين ولكنها فعلت ذات الأمر ف إكمال الآية تؤكد أن هناك زنة أدى إلى آه آه هذا الحزن الإلهي نتابع هذا المبدأ في إشعياء خلوا بالكم الآن نقدم ونعايز ناس صاحية نقدم آيات من إرمياء ومن إشعياء ومن سفر النشيد ومن هوشع ومن حسطيال حتى تعرفوا أمر هام جدا أن الكتاب المقدس يفسر بعضه البعض وأن هذا المفهوم ليس فقط في سفر النشيد ولكن كل الكتاب المقدس لحمة واحدة ووحدة واحدة إشعياء 54 حطوا الآيات دي لو سمحتوا على التكس الآية 5 والآية 6 آيات في منتهى الرواع يقول الوحيد الإلهي لأن بعلك هو صانعك رب الجنود اسمه ووليك قدوس إسرائيل إله كل الأرض يدعى لأنه كامرأة مهجورة ومحزونة الروح دعاة الرب هذا الكلام الذي قرأناه الآن في شعياء نلاحظ روعة الوحي الإلهي حينما يعكس هذه المشاعر الإلهية ويخاطب نفوسنا البشرية كعروس له ويقول لأن بعلك هو صانعك بالك رجلك عريسك هو الذي خلقك أيتها النفس البشرية رب الجنود اسمه ووليك قدوس إسرائيل إله كل الأرض يدعى لأنه كامرأة مهجورة ومحزونة الروح دعاك الرب وكالزوجة السبا إذا رزلت قال إلهك خلونا نشوف مع بعض كلمات الرائعة اللي بتفسر وتقدم لنا مدخل رائع حاسب في شيالة في شيالة 62 والآية خمسة هل انتم لحظين الكم الهائل من الآيات المتناسب وكل آية بتفسر التانية هل مجرد صدفة ان كل هؤلاء الانبياء يتكلموا عن هذه الحقيقة الرائعة بأن النفس البشرية عروس للنسيح يمكن واحد يقول لا ده بس كان في العهد القديم لأن الأمة اليهودية كانت تمثل هذا النوع من العلاقة بين الرب والإنسان نقول لا حتى في العهد الجديد يعني مثلا حطوا الآية ديك لو سمحت على التكست في رسالة كورينسوس الثانية والأصحاح باشر والآية اثنين ياريت نلتظم بالهدوء زي ما احنا تعودنا على التكست واللي بيكتب سؤال سؤال ارفع ايدك واخد بعدين لما يجي وقت الاسئلة يسأل في كورينسوس التانية 11 يقول الوحي الالهي فاني اغار عليكم غيرت الله لاني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عزراء عفيفة للمسيح خطبتكم لرجل واحد من هو الرجل الواحد ده المسيح لأقدم عزراء عفيفة للمسيح إذن عن المسيح وعروس المسيح الذي هو الكنيسة نجد آيات في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد كمان في رؤية 19 ونحط الآية ستة وسبعة لو سمحتم سفر الرؤية 19 والآية ستة وسبعة يقول عن المسيح وعروش الكنيسة وسمعته كصوت جمع كثير وكصوت مياه كثيرة وكصوت رعود شديدة قائلة هللوها فإنه قد ملك الرب الإله القادر ونحن نسيح الكنيسة واحدة والفلم الآيات رائعة وواضحة في الكتاب المقدس وتبين لنا هذه العلاقة الرائعة والراقية والرفيعة بين الرب الإله وكنيسة أو جماعة المؤمنين أي النفوس البشرية في حفقيال 16-32 شوفوا معايا كذا حفقيال 16-32 ما الذي حدث حينما عبد شعب اسرائيل أو حتى نكون دقيقين في كلامنا بعض من شعب اسرائيل عبدوا آلهة وثنية ما الذي قيل عن هذا الأمر في حفقيال 16 -32. قال الرب لكنيسة العهد القديم ماشي مرحب بك حبيب براحتك انت موجود معنا موجود لكن انا بشكرك لعب الشتيمة اللي حضرتك بتشتمن لها والرب يباركك لا مشكلة يقول ايتها الزوجة الفاسقة تأخذين اجنبيين تأخذ اجنبيين مكان زوجها لاحظتوا من هم الاجنبيين الأوسان العبادة الوسانية جماعة المؤمنون لد لكن هنا يودخ السيد الرب كنيسة العهد القديم ويلقبها بالزوجة لأنه هو العريس ولكن للأسف يقول لها أنك زوجة فاسقة والسبب أنهم عبدوا الأوسان يعني الأسبوع القادم بنامة الرب وشعر رب عشنا وجينا نتكلم عن حسطيال 23 عايز المفهوم ده يكون واضح قدام كل الناس اللي بتسمعنا ويكون كل الناس فهمين عن اي زنا نحن نتكلم في حسطيال 23 ابقى هنا احنا بنضع النقط على الحروف عشان نفهم الناس نقولهم يا ناس مش بس بالكم يروح دايما للزنا الجسد لا ده احنا لاننا الكتاب المقدس يؤكد علاقة الإنسان بالإله النفس البشرية أنها عروس المسيح فحينما تترك النفس البشرية العريس وتذهب لعريس آخر لوث آخر لصمم آخر تعتبر هذه النفس البشرية كأنها زلت ذنى روحي أي انفصلت عن شركة الإله وذهبت لإله آخر غريب هذا هو الكتاب المقدس يقدم الآيات ويفصر نفسه بنفسه أيتها الزوجة الفاسقة تأخذ أجنبيين مكان زوجها إذن الأمر بدأ يتضح كيف أن الشعب في القديم أخذ أجنبيين مكان الزوج الأساسي والذي هو الرب الإله في نفهم الكتاب المقدس كله أخذ أجنبيين أي أصنام فحسب زانيا ننتقل إلى النقطة الثانية ننتقل إلى النقطة الثانية إذن النقطة الاولى طبيعة علاقة الرب الإله بالإنسان في الكتاب المقدس إذن هي طبيعة العلاقة بين السيد الرب وبين الإنسان طبيعة العلاقة أن الرب الإله العريس وأن النفس البشرية هي العروس في هذا الإطار ندخل إلى مفهوم كلمة الذنب في سياق الآيات التي احنا تكلمنا عنها إذن من خلال الكتاب المقدس بنشوف هوشع لو شفنا مع بعض يقول الوحي الإلهي عن كنيسة العهد القديم وأعاقبها على أيام بعليم التي, ك... التي فيها كانت تبخر لهم وتتزين بخزائمها وحليها وتذهب وراء محبيها وتنساني يقول يقول الرب وتنساني انا يقول الرب خلوا بالكم من تعابير الكتاب المقدس واعاقبها على ايام بعلين ايه يا بعلين البعل عبادة الاوسان التي فيها كانت تبخر لهم كانوا يبخرون للاوسان للاصنان وتتزين بخزائنها وحليها وتذهب وراء محبيها وتنساني أنا العريس الحقيقي يقول الرب هكذا كان في القديم حينما سقط بعض من شعب إسرائيل في عبادة الأوسان يقدمون البخور يتزينون يتحلون ثم يذهبون لهذه العبادة الوسنية ويقول الرب وتنساني أنا يقول الرب الأجنبيين هم آلهة أخرى البالين نحن نعرف لحد اليوم كلمة بعل بعلك يعني زوجك ولكن كلمة بعل ارتبطت في الكتاب المقدس بعبادة الأوسان لأن هناك من الأوسان من كان يسمى السيد البعل ومنها جاءت بعل زبول الرئيس السيد وراء بعور اخر اي اله اخر وراء اجنبيين اي عبادة اصنام ولذلك فهي زانية العهد القديم بهذا المقياس فهنا اذا كلمة الزنا التي يعتقد البعض على الفور وفق ثقافة الخاصة طالما وجدت كلمة الزنا يعتقدون على الفور انه الزنا الجسدي احنا بنقول لهم لا خلوا بالكم مفهوم الزنا في الكتاب المقدس يجب ان تفهموه وفق ما يعرض الكتاب المقدس وليس من افهامكم حتى اوسق هذا المبدأ الكتابي اقدم هنا الكثير من الايات التي تخدم ذات المبدأ الكتابي خلونا نشوف هل الموضوع حديث جديد في حياة الشعب اليهودي بعد ما استقروا في أرض كنعان ولا الموضوع قديم حقيقة الموضوع قديم افتحوا معي سفر الخروج 34 ولما نقول الخروج يعني التوراة يعني أسفار موسى الخمسة يعني لسه الشعب كان في البرية الآيات 15 و 16 عشان نأكد ان الزنا الروحي هو عبادة الأوسان سفر الخروج 34 الآيات 15 و 16 اسمعوا ماذا يقول الوحي الإلهي واضحة جدا احترض من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض فيزنون وراء آلهتهم ويزبحون لآلهتهم فتدعى وتأكل من زبيحتهم وتأخذ من بناتهم لبنيك فتزني بناتهم وراء آلهتهم ويجعلنا بنيك يزنون وراء آلهتهم لاحظ تعبير فيزنون وراء آلهتهم يعني يزن وراء الاله يعني يزن وراء الاله الشعب جمع عني يعني اتعد عني يعني الشعب ذهب ليعبد إلها آخر لاحظ تعبير في الآية الأولى تحترز من ان تقفى عهدا مع سكان الارض فيزمون وراء الهتهم ها هو ازاي هو في اله بيزني معه بيزني معه صنم. لا المقصود هنا الزن الروحي اي انه ذهب لعبادة هذا الاله ذهب لهذا العريس تاركا عريس نفسه الحقيقي شخص الرب الاله ذات المفهوم ورد في سفر اللاويين نفتح كده مع بعض اللاويين سبعة عشر والآية سبعة شوفوا الوحي لله بيقول ايه ولا يذبحوا بعد زبائحهم للطيوس التي هم يذنون وراءها فريبة دهرية تكون هذه لهم في اجيالهم كلام واضح ولا يزبحوا بعد زبائحهم للتيوس أها التي هم يزنون وراءها ازاي ذوزن وراء التيوس يعني ذهبوا وراء عبادة التيوس انت عارفين عبادة التيوس انتشرت في الشرق القديم انتشار واسع جدا وعبب التيوس في اماكن متفرقة من الشرق العزيز اذا نوسق هذا الكلام من الكتاب المقدس مفهوم الزنا الذي سنتكلم عنه بنعمة الرب الاله المرة القادمة من حسقيال 23 وحتى في حسقيال 23 هناك الايات الرائعة ولكن اعتبروا هذا اليوم النهاردة مدخل لحسقيال 23 او لصفر هوشع او لصفر النشيد الانشاد كل هذه اليوم هي مدخل الى محاضرات قادمة بنعمة الرب القبير اذا عبادة التيوس انتشرت في اماكن كثيرة مصر عبدالطيس الفرس عبدالطيس الرومان عبدالطيس حتى اليونانيين عبدالطيس ايضا المعنى واضح عبد شعوب كثيرة هذه الالهة وبالتالي هو شعب زاني ترك عريسه ترك إله الذي أوقف نفسه له وذهب ليكرّف علاقة جديدة غير شرعية مع عريس آخر وإله آخر فحسب تركهم لإلههم وذهابهم للآلهة حسب الزين روحي عن الاله الحقيقي إذن هذه جزئية يجب أن ننتبه لها في هذا الإطار يقول الوحي الإلهي في لويين 20 من الآية 4 إلى الآية 6 لاحظ موضوع هام جدا يقول الوحي الإلهي فإني أضع وجهي ضد ذلك الإنسان وضد عشيرته وأقطعوا وجميع الفاجرين وراءه بالزنة وراء مولك مولك بإله كان يعبد من شعبهم والنفس التي تلتفت إلى الجان وإلى التوابع لتذني وراءهم أجعل وجهي ضد تلك النفس وأقطعها من شعبها كلام صعب كلام صعب جدا لكن في نفس الوقت بيعكس لنا مدى العلاقة بين الرب الاله والانسان وسمام ايه هنا لاحظوا سماهم الفاجرين وراءه بالزنا طب ليه سميت عباد الاوسان زنا لانهم تركوا العريس تركوني انا العريس الحقيقي وذهبوا الى عريس اخر فلقبوا بهذا اللقب دعونا نرجع الى ايضا نواصل في سفر القضاء الصحاح الثاني والآية 17 حط كبه داء لو سمحت الآية بعد تكست لقضاء 2-17 يقول الوحي الإلهي ولقضاتهم أيضا لم يسمعوا بل ذنوا وراء آلها أسراء وسجدوا لها حادوا سريعا عن الطريق التي سار بها آبائهم لسمع وصايا الرب لم يفعلوا لسمع وصايا الرب لم يفعلوا طيب ركزوا على الحطة الأولى ولقداتهم أيضا لم يسمعوا بل زنوا وراء آلها أخرى إذن عبادة الأوسان في الكتاب المقدس زن روحي الذي لا يفهم كتابنا المقدس والذي يريد أن يؤلف في كتابنا المقدس الكتاب المقدس واضح في آياته ويغلق الطريق تماما على هؤلاء المرتزقة وأنا أسميهم مرتزقة لأن دي سبوبة وأكل عيش بالنسبة لهم يعتقدون أنهم يتكلمون في الكتاب المقدس أو يعتقدون أنهم يخدعون قلوب السلماء ولكن الذي للرب سيأتي للرب لا محال الذي للرب سيأتي للرب مهما فعلتم في سفر القضاء 8 نبقى في سفر القضاء سفر القضاء 8 والآية 27 والآية 33 حط بس الآيتين دول لو سمحتوا أحباي سفر القضاء 8 27 و33 وكان بعد موت جدعون أن بني إسرائيل رجعوا وذنوا وراء البعليم وجعلوا لهم بعلبريس إلها هكذا اعتبرت عبادة الأوسان نذكرها من الكتاب المقدس ما فسرناش أي تفسير من عندنا التفسير عبارة عن آيات الكتاب المقدس توضح بعضها البعض تفسر بعضها البعض كان بعد موت جدعون أن بني إسرائيل رجعوا وزنوا زنوا زي وراء البالين زنوا وراء الآلهة أي ابتعدوا في عبادتهم وراء الآلهة عن الإله الحقيقي في سفر أخبار الأيام الأول الأصحاح الخامس سفر اخبار الأيام الأول الأصحاح الخامس و وعشرين الآية خمسة وعشرين نجد نفس المبدأ وخانوا إله أبائهم وذنوا وراء آلهة شعوب الأرض الذين طردهم أرب من أمامهم خانوا وهو خيانة كما يخون الرجل امرأة او المرأة رجلها وخانوا اله ابائهم عملوا ايه عبدوا الاوسان وبخطيئة اسمها ايه الزنا الروحي وزنوا وراء الهات شعوب الارض الذين طردهم الرب من امامهم نقص في اخبار الايام التاني 21-12 يقول الرب الاله عن دولة ادوم كلنا نعرف ادوم جنوب البحر الميد يقول الرب الاله فعفى ادوم من تحت يد يهوذة وهو ايضا عمل مرتفعات مرتفعات اماكن يعبت فيها الاوسان عمل مرتفعات في جبال يهوذة اسمعوا الكلام وجعل سكان اورشالين يذنون وقوح يهوذة عايزكم تركزوا في الاية ده تاني عمل مرتفعات المرتفعات دا مكان عالي بيبنوا فيه أماكن لعبادة الأوسان عمل مرتفعات في الجبال يهوزة وجعل سكان أورشالين بيعملوا ايه في المكان دا يزنونه وطوح يهوزة وهنا الزنا الحقيقة زنا مزدوج فهنا زنا عبادة الأوسان الزنا الروحي وأيضا كانت عبادة الأوسان فيها زنا جسدي أيضا وطوح بيهوزة وأريد أن أركز على هذا المبدأ أننا نفهم أن الزنا الروحي هو عبادة الأوسان في الكتاب المقدس أو أن الشعب حينما يعبد الأوسان يسمى زنا روحي فيقال أن الشعب زنى وتغطى صور وأشكال بلاغية للتعبير عن هذا الزنا هذا اللي سندرسه في شعر عشنا الأسبوع القادم في حسق يال 23 كيف شبه دولة يهوزة وارشاليم بامرأتين زانيتين ويأتي الاحباء المسلمون يقولون لها دا عندكم في امرأة زانية في الكتاب المقدس في صفر وحسقيال وكان الرب يتكلم عنها ويحكم عليها بداية لا بد ان تفهم كيف ان الرب شبه الدولتين بامرأتين وكيف انه قضى على هذا الامر وحكم على الدولتين ما قال لهمش دي رخصة عشان انتوا شعبي زي ما موجود هذا النظرون في عقيدة اخرى في سفر المياء اثنين حداشر في سفر المياء اثنين حداشر هل بدلت امه اله وهي ليست اله اما شعبي فقد بدل مجده بما لا ينفع كيف بدل مجده لقد ترك الاله الحقيقي وعريسه الذي قطع معه عهد الشركة والتسق بالأوسان فحسد زانيا وهكذا وعود على بدء بالرجوع لسفر هوشع أربعة الآيات من 12 إلى 19 هوشع أربعة الآيات من 12 إلى 19 اسمعوا الجزئية دي لانها جزئية هامة وتوضح الحقيقة بصورة رائعة شعبي يسأل خشبه اي صنمه اي يسأل ايه شعبي يسأل خشبه خشب اللي اصنام من, من الخشب من جزوع الشجر وعصاه تخبره لان روح الزنا قد اضلهم فزنوا من تحت الههم اسمعوا الكلام يزبحون على رؤوس الجبال يبخرون على التلال تحت البلوط نوع من الشجر واللبني نوع من الشجر والبطن لان ظلها حسن لذلك تذني بناتكم وتفسق كناتكم واضح جدا عبادة الاوسان في هذا النص وكيف ان الرب الاله يصفها بالزنة بصورة واضحة جدا شعبي يسأل خشبه الأصنام المصنوعة من الخشب وعصاه تخبره لأن روح الزنا قد أضلهم بيذنه ازاي ازاي بيذنه يزبحون على رؤوس الجبال يبخرون على التلال تحت البلوط واللداني والبطل لأن ظلها حسن عبادة الأوسان آيات قوية ايات واضحة تؤكد القصد والمعنى من كلمة الزنا الروحي أي عبادة الأوسان نشوف في هوشع ستة والآية عشرة يقول الوحي الألهي في بيت إسرائيل رأيت أمرا فضيعا في بيت اسرائيل رأيت أمرا فضيعا هناك زنا افرائيل تجسد اسرائيل طيب افرائيل ده ست افرائيل ده مجموعه قبائل كيف يقال زنا افرائيل هو افرائيل ده شخص افرائيل ده اكبر سبط عاده في شعب اسرائيل سبط افرائيل فكيف يقال زنا افرائيل الملاحظه بسيطه جدا لو لاحظنا في هوشع خمسة قبل الأصحاح ده على طول لما بيحكوا يقول قد توغلوا في زبائح الزياغان توغلوا في زبائح الزياغان يعني زاغوا بزبائحهم للأصنام للأوسان ولذلك اعتبر أفراين شعب زاني خلونا نشوف ايات اوضح انا مش هطول عليكم انا مش هطول عليكم عشان اعطي فرصة ايضا للاسئلة في هشا اربع من سبعتاشر الى تسعتاشر هشا اربع من سبعتاشر الى تسعتاشر افرايم موسق بالاصنام افرايم موثق بالأصنام اتركوه متى انتهت منادمتهم زنوا زنا زنوا زنا أحب مجانها أحب الهوان قد صرتها الريح في أجنحتها وخجلوا من من زبائحهم خجلوا من زبائحهم لأنهم نقدم زبائح للأوسان لا تنفع لا تنفع ولا تضر زي الحجر الأسود كذا حجر اسود بيروح يقبله يطوف حوله ويهتم به ويعتبره يمين الله على الارض و... وهو حجر لا يضر ولا ينفع وعبادة اوسان وشرك بالله هنا بنشوف الوحي الاله بنبه على هذه الحقيقة يقول افراء موسق بالاصنار اتركوه متى انتهت منادمتهم ذنوا هنا احد مجانها احد الهوان قد فرتها الريح في اجمحتها وخجلوا من زبائحهم ما فيش فيها فائدة لا تعطي هذه الزبائح الوسنية أفراين ترك إلهه التسق بالأوسان ولذلك قيل بأنه زانيا والعجيب أنها الآيات ذاتها التي قد يقرأها البعض وموجودة أمامه ولكنه يترك بعض الآيات يترك بعض الكلمات ويحاول ان يتكر هو من عنده مفهوم خاص يعتقد انه يستطيع ان يحارب الكلمة الحية شعياء 1-29 يقول لانهم يخجلون من اشجار البطن واحد يقول ايه اشجار البطن وليه اختار اشجار البطن لانهم بيعبدوا الالهة الغريبة تحتها اللبني والبطن حقراء منذ قليل لانهم يخجلون من اشجار البطن وتخزيون الجونات الأموها تعملوا زي أدير كثيرا على فيها سعر الأوسان نشوف في أرمياء اثنين والآيات 26 إلى 28 نشوف هنا توضيح إباتة الأوسان دول القائلين للعود أنت أبي وللحجر أنت ولدتني لأنهم حولوا نحو القفا للوجه وفي وقت بليتهم يقولون قم وخلصنا فأين آلهتك التي صنعت لنفسك فليقوم إن كان يخلصونك في وقت بليتهم يقولون إن وقت بليتهم أنه على عدد نبقات آلهتك نكمل الموضوع بتاعنا وانا زي ما وعدتكم الرب تخلص الموضوع قارب على الانتهاء بنعمة الرب لكن انا حاولت اننا نقدم من الكتاب المقدس في كل الاسفار التي تحمل هذه السماء وتقدم هذه العلاقة الرائعة بين الرب الإله وبين النفس البشرية على أساس أن الإنسان أو النفس البشرية هي عروس الرب الإله له كل النجد قرأنا في ارمياء 226 28 أنت أبي وللحجر أنت ولدتني خلونا نشوف وقرأنا ايضا في ارميا خلونا نشوف في هوشع تسعة حطونا كده هوشع واحد في هوشع تسعة واحد هنشوف برضو المفهوم وبعمق ايضا يقول لان افراين كثر مذابح للخطية صارت دا 8-11 في 9-1 لا تفرح يا إسرائيل طربا كالشعوب لأنك قد زنيت عن إلهك في آية أوضح من كده هل في آية أوضح من كده لا, لا تفرح يا إسرائيل طربا كالشعوب لأنك قد ذنيت عن إلهك أحببت الأجرى على جميع بيادر الحنطة يعني إذا نيت عن إلهك اتتعدت عنه لإله آخر مش أي حد يرى الكتاب المقدس ويفسر كتابنا لا كتاب المقدس له أسلوبه له طريقه له علومه له روحه روح الله القدوس مش أي واحد يرى كلمة زنة يفتكر زنة لا الثقافة دي عندك ما تطبقهاش على كل العقائد لا تطبق كل ما تعرفه على الآخرين في سفر هوشع 13-2 والآن يزدادون خطية ويصنعون لأنفسهم تماثيل مسبوكة من فدتهم أصناما بحذاقتهم كلها عمل الصناع بيوضخمه على عبادة الأوسان لما تابوا عن عبادة الأوسان لما تابوا قال لهم الوحي الإلهي في توبتهم في هشع 14 الآية 3 لا يخلصنا أشور لا نركب على الخيل ولا نقول ايضا بعمل ايدينا الهتنا لانه بك يرحم اليتين مش هنتكل على الالها اللي احنا صنعناها بيدينها لا لاحظ كل ده في اسفار الكتاب المقدس ده حتى في سفر المزامير والمزمور 73 والاية 27 في مزمور تلاتة وسبعين والآية سبعة يقول الوحي الإلهي عن الزنا الروحي وعن عبادة الأوسان يقول هو ذا البعداء عنك وبدون تهلك كل من يزني عنك من المخاطب الرب الإله المرنم المرنم يقول الرب الإله تهلك كل من يزني عنك كل كل الذين يبعدون عنك أنت تبعد طبعا الإبادة في نهاية الأيام في حسفية 16 24 و 30 و 36 التلت آيات دول حسفية 16 24 و 30 و 36 أنك بنيت لنفسك قبة وصنعت لنفسك مرتفعة في كل شارع مكان لعبادة الأوسان في كل مكان يعني ما أمرض قلبك يقول الصيد الرب إذ كل هذا فعل امرأة زانية صليقة ده يتكلم مع شعب يتكلم مع أمة ويقول لهم أنكم فعلتم هذا فالامرأة الزانية صليطة هكذا قال صيد الرب من أجل أنه قد أنفق نحاسك وانكسفت عورتك بزناك بمحبيك طيب إزاي يكلم أمة كده إزاي يكلم شعب كده كأنه امرأة يتضح بعد ذلك في نفس الآية مش هنمشي آية تاني إزاي الزنة وبكل أصنام رجاستك ولدماء بنيك الذي بذلتهم لها حينما عبدتم الأوسان وقدمتم أطفالكم زبائح لهذه الآلهة يعني إن كشفت عورتك لأنه ما فيش عورة كشفت لأنه ما فيش لكن يشبه الأمة اليهودية بامرأة كشفت عورتها للأصنام وكأنها ذهبت إلى عريس آخر اللي فهمني اكتب لي سبعة اللي فاهم أنا بتكلم عن إيه كتب لي سبعة طيب إذن كلام واضح هكذا قال السيد الرب من أجل أنه قد أنفق نحاسك إن كشفت عورتك لزناك بمحبيك وبكل أصنام رجاستك ولدماء بنيك الذين بذلتهم لها ايات قوية ايات واضحة تركت شريكها عريفها وليها رجلها إلهها الرب الإله حسبت زانيا وهو الزنا الروحي في الكتاب المقدس تعالوا نشوف إرمياء أنا حقت بإرمياء وكان صدقوني أنا واثق إن أنتم عارفين أن الواحد يستطيع أن يتكلم في هذا الموضوع ساعات طويلة وبشواهد من الكتاب المقدس لا تتوقف ولكن لأجل الوقت حتى ندخل المرة القادمة في حسقيال 23 ويكون عندنا كلنا خلفية عن الموضوع يعني اعتبر اليوم مدخل وكلام للنهاردة ينفع مدخل لسفر النشيد لأن النشيد يتكلم مع الكنيسة مع النفس البشرية كعروس ويمدحها ولكن الذين في عقولهم لا يوجد غير غزل آخر وكلام آخر لا يفهمون هذا الأمر وإن كانوا يفهمونه في إرمياء ثلاثة من الآيات 6 إلى 11 سنأخذ بعض الآيات من 6 إلى 11 حيث يقول الرب الإله هل رأيت ما فعلت العاصوة اسرائيل إسرائيل اهو بيتكلم عن إسرائيل ايها عملت العاصوة اسرائيل كأنها امرأة دولة إسرائيل انطلقت إلى كل جبل عالي وإلى كل شجرة خضراء وزنت هناك تاني انطلقت إلى كل جبل عالي وإلى كل شجرة خضراء وزنت هناك طب إسرائيل دي دولة اه انا بشبه الدولة دي اللي بتعرفني اللي بتعبدني بامرأة زاني زنت تحت الاشجار الخضراء بعبادة الاوشان لم تخف الخائنة يهوزة لم تخف الخائنة يهوزة اختها بل مضت وزنت هي ايضا وكان من هوان زناها اسمعوا الكلام الخطير في دولي بقى ازاي حتزني دولة مع الحجر ومع الشجر كيف تذني الدولة مع الحجر ومع الشجر الحجر والشجر كالها صنعت فزنوا حينما صنعوا من الاحجار الها وحينما صنعوا من الاشجار الها توقى الجبال وتحت كل شجر خضراء بعدين يختموا يقول ايه حقا انه كما تكون المرأة قرينها هكذا كنتمون يا بيت اسرائيل يقول الرب انا شايف ان دي مفيش اوضح من كده في عباده الاوثان انها تقنن كزنا روحي صح ثاني انا عاوز ارى الاواد ثاني من ارميا 3 من 6 الاحباء اي رايت ما قالت العصي اسرائيل انا بعرف الناس لما بتفهم من الاحباء المسلمين بتعبوا لما يبتدوا يفهموا يتعبوا هل رأيت ما فعلت العاصية إسرائيل آه دي عاصية إسرائيل دي أمة دي شعب مش بتتكلم عن امرأة يا من عقولكم لا يوجد فيها أي شيء غير ما تعتقدون الآن يتكلم عن دولة اسمها إسرائيل عملت إيه العاصية اسرائيل؟ انطلقت الى كل جبل عالم والى كل شجرة خضراء وزنت هناك لم تخف الخائفة الخائنة وهو أختها بل مضت نفس المكان الجبال وتحت الأشجار وزنت هي أيضا تبذل الزي وكان من هوان زناها انها نجست الأرض وزنت مع الحجر ومع الشجر عمل آلها من الأحجار ومن الأشجار وعبدوها والنتيجة حقا أنه كما تخون المرأة قرينها هكذا خنتموني يا بيت اسرائيل يقول الرب هنا تكتمل الصورة فمع الآلهة المصنوعة من الحجر والشجر زنت العاصي اسرائيل بتركها إلهها الحقيقي والذهاب والانتصاق بطرف ثالث غريب فحسبت زانية تماما مثل ما يترك احد الطرفين قريمه ويذهب لالتصف لثالث يحسب ايضا زانيا احباء المباركين انا بشكركم جزيل الشكر من اجل ما حدثتكم ومن اجل اهتمامه في ومن اجل بقاءكم معنا في الغرفة بشكر كل الاحباء الادمنس المباركين اللي يعطوني فرصة اتكلم وانا الصغير بينهم بشكر كل الاحباء ابن التكست لحفاظهم على الغرفة وبشكر ايضا استاذنا المبارك من اسس هذه الخدمة خدمة المحاضرات على البالتو مرفوع دائما ايضا في صلواتنا الرب يبارك حياتكم اشكرونا دائما في صلواتكم وبشكر الاحباء كمان اللي بتعبوا أختنا جولد مئير وأخونا سرياني كريستيان وأخونا آبا مينا وأخونا فشيشة وأخونا بطرس السرياني وأخونا روماني وأخونا سيف الكلمة وكل الأحباء المباركين اللي الرب لا ينسى تعب المحبة وخدمتكم لا تنسونا في صلواتكم ولكم من قلب يحبكم ويحترمكم كل تقدير اذكرونا في صلواتكم وإلهنا كل المجد في كنيسته إلى الأبد وإلى أبد الأبد كل آمين ثم آمين ثم آمين